يعني مهتم انت بي وجاي تطمن عليها واللي جيت شوف جرحي اللي سابقت انت لي يعني مهتم انت وجاي تطمن عليه اللي جيت تشوف جرحي اللي ساحت انتالي طمنوا ما قصرت اني حي وما متت جرح منا تعلمت ما امت للخالدية طمنوا Nie my tym nie Udzieaj To من قلت لي شلون جرحك قصدك توسيني لو اريدت تقهرني حتى تشوف دمعة عيني من قلت لي شلون جرحك قصدك توسيني لو اريدت تقهرني حتى تشوف دمعت عيني أنا ما رأيت رحمتك بحالي بس خليني أنا ما رأيت رحمتك بحالي بس خليني Zdjęcia Ogień, to pamiętaj mi